قال الله أ ن ز ل ن ا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ريشا يعني النعيم ا ل ز ي ا د ة الكماليات المال كل ذلك يدخل في هذا المعنى ثم قال ربنا ولباس التقوى ذلك خير لماذا لباس التقوى خير ما يلبسه ا ل إ ن س ا ن يستر عورته ا ل ظ ا ه ر ة أ م ا التقوى بها تستر ا ل ع و ر ة ا ل ب ا ط ن ة والمعنى من كان تقيا فلا يفضح يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ا م ا ل أ ش ه ا د فلباس التقوى برحمه الله ستر الله به عليه ومن لم يكن تقيا لا تقوى تستره فيفضح على ا ل م ل أ و أ م ا م ا ل أ ش ه ا د يفضح في الملأ و أ م ا م و امام ا ل أ ش ه ا د لهذا قال الله جل و علا و لباس التقوى ذلك خير و من زين نفسه بما أ ب ا ح ه الله من اللباس ظاهرا و زين نفسه بما شرع الله من التقوى باطنا هذا الذي نال عنوان الكمال و قد كان الصديق يوسف عليه السلام جميلا في مبهاه تقيا في مبهاه باطنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام تقيا في باطنه و من زينه زين نفسه بالتقوى جمله الله جل و علا في عيون جمله الله في عيون الخلق جمله الله في عيون الخلق من زين نفسه بماذا بالتقوى